تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير <تصفيق> الذي خلق الموت 118. وهو العزيز الغفور 119. الذي خلق سبع سماء عند <تصفيق> صلى قَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلَ لَا رُجُومَ لِشَيْءٍ وَأَرَادَ إذا ألقوا فيها سمع لها شهق وهي تفور فكادوا تميزوا من الله. mm إن أنتم إلا في ضرال كبير وقالوا لو كنا نس سحقا لأصحاب السعيم سحقا Oh, <laughs> no. Yeah. أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ أَعْصِبًا أَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِلُونَ ريفًا قام سار i mm. أَمَّنْ مَنَاهَذَ الَّذِي يَمُنُّكُم إِنْ أَمْسَكَ الرِّزْقَ بَلِ الْجُودُ فَمَن يَمْشِي مُكْبَرًا عَلَى وَعْدِهِ أَهْذَى قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشر I'm <laughs> قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِيمَنَا وَمَنْ مَا عِنْ يَا أُرْقِي سَتَهْدِي لَنَا مَن نُورًا فِي ظَلامِ الْغَاوِينَ